بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحة سبحا، والسابحة سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوما ترجو فر يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة تتبعها الراجفة قلوبي يوم إذواجفة قلوبي يوم إذواجفة أبصرها خاشعة أبصرها خاشعة يقولون إن لمردود في الحفرة يقولون إن لمردود في الحفرة أإذا كنا عظام نخرة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 زجرة واحدة فإذا هم, بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى اذناده ربه بالوادي المقدس طوى اذناده ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون ان انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فحشر فنادى.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 خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَطْفَأَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَطْفَأَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان. وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاما من طغى, فأما من طغى واثر الحياة الدنيا واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى. وأمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأمَّا من خاف مقام ربه ونَهَنَّ فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مر ساها. يسألونك عن الساعة أيان فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكرها، إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها، إنما أن أنت منذر من يخشها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها كأن هم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.